أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعلاقهم وأولئك فِي في أعلاقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية لربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد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 وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ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 خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أزل من السماء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 في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس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 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا امتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا الدَّارِ جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عَلَيْكُمْ سلام عليكم بما صبرتم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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل بِهِ به الموتاء بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا وَيْشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً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 كتاب وإما نري أنك بعد الذي نعدهم أو نتوثي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأتي الأضنة قصها من أطرافها والله يحكم لا معقبة لحكمه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 يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس، وسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقَبَ الدَّارُ وسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقَبَ الدَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمْ سَلَامٌ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَغَنِي عَنْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ